قاعدة الثالثة ست الفرق بين الأمن المطلقي ومطلق الأمر نريد أن نقرر فيها الفرق بين قولنا الأمر المطلق وبين قولنا مطلق الأمر الضفق بنورة يقول مطلق الأمر فيه عموم قرر فيها الخوضة بين القولنا الأمر المطلق وبين القدسة مطلق الامر وكذلك كان يمكن له منظ어주نا الى ، بقمر البيع المطلق ومطلق البيع فقال رحمه الله وهما مختلفان الامر المطلق ومطلق الامر والبيع المطلق ومطلق البيع وبهذا يسلق قولنا مطلق البيعّ حلال مطلق البيع حلال والبيع المطلق حلال يعني مطلق البيع البيع حلال بالاجماع مطلق البيع حلال اجماع والامر والاقوى والبيع المطلق ليس حلال بالاجماع ليس يبغى حرام مطلق البيع حلال بالاجماع بما ذلك انه لانه بيع بدوني بدوني البيع بدون اي اتفق هذا يعني لقد حرم الله البيع يعني البيع اذا بكل في قيل اذا كل في البيع المطلق البيع المطلق فseries حالات بالاجماع بس فيه وهو حلال ووهو حرام هذا من فرق وبين هنا ولكن هذا فيه في ال... الحقيقة هذا الكلام يعني هذا ميه. غير مسلم هذا لم يسلمه غير مسلم نريد أن نقرل فيها الفرق بين قولنا الأمر المطلق وبين قولنا مستقى الأمر وكذلك ما له من نظائر هناك نظائر أشده يقول لنا البيع المطلق ومطلق البيع فقال رحمه الله ماذا كانوا؟ القرار هما مختلفان وبهذا يصدق قولنا يعني بهذا الاختناف يصدق قولنا مطلق البيع حلالا اجماعا مطلق البيع حلالا اجماعا ويصدق ايضا البيع المطلق لم يجب الحل بالإجماع البيع المطلق لم يثبت فيه الحل بالإجماع بل فيه ما هو, ما هو حرام ثم قل على هذه المخالفة لماذا يعني؟ لماذا كانت المخالفة بين مطلق البيع والبيع المطلق لماذا جاء خلاف؟ إذا قلت البيع المطلق فقد أدخلت للألف الأولام على البيع البيع المطلق والالف الأمانة تفيد تفيد العمو قولك مطلق البيع مطلق البيع يعم كل يبين بدون قيدي فهو جائز قل يقول الله البيع وذلك سببون يشبون جميع افراد البيع بحيث لم يبقى بيعه إلا دخل فيه صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك بالإطلاق بمعنى أنه لم يقيل بقيدين يوجب تخصيصه البيع مطلق البيع البيع عام مطلق البيع. البيع من شاطين الصيفة ليس في أي شاطين ولا أي صيفة يعني مطلق البيع مطلق البيع يعني كل نوع منوع البيع داخل بيدي أما إذا أخذتها مطلق مطلق البائع فقد أسرنا بيقى الأخي هيا أخي هيا البيع المطلق فقد أدخلت الأليفة واللام على البائع وذلك كسب من الشموع الجميع فراغي البائع بحيث البائع ببقى دخل فيه ثم وصله بعد ذلك بالإطلاع البيع المطلق بما أنه لم يقيد بقيدي يوجب تخصيصهم من شاطيع الصيفتي أو, أو غير ذلك أما إذا قلت مطلق البيع لقد أشرنا بقولنا مطلق البيع إلى الخدر المشترك بين جميع البيعات وهم يسمى البيع لذي يفضلقوا بفرد من فرده ثم أضيف هذا المطلق المشار إليه إلى البيع ليتميز عن مطلق الحيوان يعني إلا مطلق البيع البيع المطلق ومطلقه البيع ياك ما هو الفاقه البيع المطلقي يفيد العموم ياك البيع المطلق العموم من أين جاء من الأنف واللاث البيع المطلق وذلك سابه من يشبه جميع أفراد البيع بحيث لم يبقى بيع إلا دخل فيه ثم وصنا بعد ذلك بإطلاقه بمعنى أنه لم يقيد بخيله يجب تخصص البيع المطلق من شرطين أو صفتين أو غير ذلك أما إذا قلنا مطلق البيع فقد أشرنا بقولنا مطلق البيع ان القدر المشترك بين جميع البيئات وهو هو شكل البيع الذاتي في حقوق من افراديه ثم امثال هذا المطلق المشار اليه الى البائع لصفه بيزاءه فصق الحيوان مطلق البائع ومطلق الحيوان مطلق الانسان الى اخرهه يعني اذا حقا حق شويه كذلك <تضحك> انا يعني خمص مطلق البيع وبيع كلاهما العموم قلت كلاهما في في ادوم البيع المطلق هي العموم المطلق للبيع ما عليه شروط كذا يعني ان اخ يا وهو الوحيد الذي حشوه إفكار في هذا ومطلق الحلق والعلم المطلق ومطلق العلم والبيع المطلق ومطلق البيع وجميع هذه النظائر هذه المادة والقاعدة الثانية يسترقى في فيه دعا هذه النظائر من في الامر المطلق وقاعده مطلق الامر وكذلك الحرج المطلق ومطلق الحرج وكذلك العيد المطلق ومطلق العيد والبيئه المطلقه ومطلق هذه المواد هذه الماده ايضا الى شو هو قاضي هذا بيسيد لك كتب هذا وفي الفروق للشعب وفيه الفرق كتاب الفرق دي الشيخ المالكي اللي مت على الناضي المالكي الشيخ محمد علي المالكي الشيخ محمد علي المالكي, المالكي دي من العلماء المالكيه في بكال مكرمه يمكن كتاب الفرق هذا الكتاب يعني فيه فلسفه فلسفه هذا الفرق للقاربي والفرق دي والفرق دي للشعب والفرق ل للشيخ محمد علي المالكي تبع الشعب والقاره كله قالوا كده قالوا محر. البيع والمصلاق تمام والمصلاق البيع غير صحيح والشيخ محمد قال هذا طاقه في تحكم كده وما في البيع والمصلاق هم تقول البيع فيه في اذياد هذه كانت تقول عامه وهذه لا تكون حت في ماسك يا صاحب البيان صاحب البيان صاحب البيان صاحب البيان صاحب صاحب صاحب صاحب صاحب يكون كل سألة شخصة آخر استرى بغدا ماذا بكم استريتها بيكم ساره هذا هذا الضغط وبيخبيعته شربا ودم هو بكم ساره اخذت بكم ساره هذا الشخص هذا العرس او هذا ال... ال... ال... وبيكم ده له اشتره اشتره اجا ب... قال ثم باعه ثم باعه ب كيف خذ خذ باعه قال ثم باعه قد لو عايز باعه يبدا يتقود بائع قال انت قوس بعشرته البنت اجرت والبنت ابي بائع ما تجرت بقى كتجر وبدا فجر جاءت ساعه واذا لها حرف جر جاءت لها حرف جر قال تقود بي 200 باعوا بعشره كنت باعه ما لا بقائه ما ثاني يعني هكذا مطلق البيع والبيع المطلق يقول كأنها تحكم جالوا هذا البيع المطلق عام ومطلق البيع غير عام شوفوا اش قال الشيخ نحن ما والله وكاعدة مصرق الأمر وخذلك الحرج المطلق ومصرق المعرض والعلم مطلق ومصرق العلم والبيع المطلق ومصرق البيع وجميع هذه النظائر من هذه المادة دي. الكاعدة دي. الكاعدة في كاعدة تشف في جميع ثانية في جميع هذه النظائر وتقلص يعلم أن الأله واللامة كما يصح أن تكون في الأمر الموصوف بالمطلق للعموم بالعموم الاستغراقي على رأي من أثبته أو للآهد في الجيزة. كذلك يأخذ يكون في الأبل المضافة إلى المضافة يعني في كنفة البيع المضافة ومضافة البيع يصح في كنفة الموجودة هنا أو في الثاني كنفة هم يصح تكون إما للعموم الاستغراقي أو للجيس دفعها بينهم فكما يسوق في الأمل من المصلق أن يكون للعموم و أن لا يكون كذلك يسوق في مصلق الأمر الأمراني يكون للعموم و أن لا يكون للعموم فالأمر مطلق الأمر سواهم الامر المصلق مطلق الأمر سوا أفهم لماذاaries ينتظر وليس هناك مصولقون من هنا إلا من قرائم المقالي يدعو الحدث قرأين هنا كنت تنفرق بين البيئة المطلق ومطلق البيئة قرأين قرأين الأحوال سمقامت الثالقة على أنه في العموم ثاني للعموم أو على أنه في ثاني العموم من الأهد هذا بحسب أصل اللغة الأهد أما لحسب مجرى من الصلاح الفقهائي ولم شحن يعني الذي أجعله أل العمم في البيع المطلق صلاح فقط لا لغة العربية والذي جعل في مطلق البيع للجنس أيضا صلاح صلاح العربية العربية البيع المطلق ومطلق البيع الألفي هما صلحاني معه إما لجنس العراقي أو لجنس بينهما. الفرق بينهما هو ان يكون بينهما بس لغات باللغه العربيه الفرق بينهما في المغزى في الفرق بين التياسه العاديه يكون يكون فرق بين بينهما في قرائه الحواله التي تبين ان هذا الفرق بيننا كون البيع المطلق يجمعهم ومطلق البيع غير لي ديس اظهر الاصلاح الاصلاح أما بحسب ما زر به اصطلاح المقاهي و لم يشحس فيه قل لم يشحس فيه أرضبان يعني أنه لهم يحقين يقول ما يتعون الإسبانيو عن ما يتعون كما في الصاوي أنا أخرى بالمسجد فالأمر مطلق عبارة عن الأمر المقيد بالإطلاق أي ما صدق عن إسب الأمر عليه بلا قيد لازم فهو نظير الماهية حقيقة يعني بشرط لا شيء عند المناطقة أي الماهية مجاردة عن العوارث ومطلق الأمر عبارة عن دينه أمر الصادق بكل أمره ولا مقيد بقيض اللازم فهو حذير الماهية لا, لا بشرط شيء أي عند المناطق أي الماهية المطلقة صلح المقهاء خاص الأمر المطلق بالعموم شموله من غير الثفات إلى قرينة استعمله في غيره مجاز شرعي وإن كان حقيقة لغوية وخص مطلق الأمر بغير العموم للشمول وهو القسم المشترك من الجنس المتميز بالنضاف إليه من غير احتفاظ إلى قرينة استعماله في العموم الشمولي مجال صاري وإن كان حقيقة دغوية فمن هنا كان البيع المطلق عاما غير مقيد بخير يجب تخصيصه من شرط أو صفته البيع المطلق ليس فيه شرط يعني البيع المطلق لا يترك وذا فارق اذا لا يقيد بما القدره المطلق ولن المرافي الى الى شيء الا المطلق في في الصحراء يعني كنار الصحراء هو ما الذي يقيد بما بما بما ما المطلق اختير المبدأ المقيد وهو ما الصحراء مثلا ماء الورد هذا ليس با مطلقا بالمخيل بما قلت وانظر ومطلق الناس يشمل كل دائم راي مخيل دي سياده جراحه كان البيع مطلق غير مقيد بقيد يوجب تخصيصه مي شرطي اصيما تاع بغي ذلك من اللواحق للعموم تقيدو ما هي الاشياء التي تلحق العموم هي ما هي قيده قيد على وجه الصيغه او تي دونك او تي دو بما هي قيده الشيء ماذا يسمي له العموم المطلق الامل المطلق، العهد المطلق. مما يجب تخصيص او شيء الذكر. لجميع البيت، لجميع الطبيعه اذا حدثت. وظهرت قلبه عباره من اهل، عن المسائل بين اهل اي بي اس. وهم مسمي بالدقيق في كل فرد ايه، بفعل، وهو البيت. فجاءت ام المطلقه اشاره ان القبض الصادق بفرد واحديه، واعترف إلى البيت. اذن الاخلاق الى, إلي, إلي لي يتميز عن مطلع الحيوان مطلع الإنسان وطلع الأمان ومع مطلعات جميع الحقيق فالدمث بين الأمر المطلق وطلع بيع ومجميع المظائري وبي gradually dynam Talking إن مطلق بيع الحلال الإجماع والبيع المطلق لم يثبث فيهISHل you في الاعتماع لم يثبث will be because ذلك دعوه بيئه حلال اجماع اخوي ما هو حرام يعني اللي يبي المصلح ااا مصلحه الباء الباء مصلحه ذات ومصلحه البيت فيه بعض خصوص حلال ما هو حرام ايوه حلال انا عاكسه كله حلال بل منطقه البيت زين زين ما روح حرب وهذا القول سنه فقط اما لو غفنا ان ان كليما كذا اما ان الاداء كليما العمق او كليما ليس وين هذا الفرق بالضبط لا يندل للفقهاء سنه جعلوا مطلق البيع مطلق, مطلق البيع يعني حلال بالاشباع وجعل البيع المطلق ليس حلال بالاشباع من هما حلال ومن هما هو حلال اه ثاني بيع فضالي مثلا بيع ولكنه البيع بيع مطلق سبب الشيء حاجه ما ايش نكتبها هذا بيع بين والبر لكنو هذا من البيع المطلق هذا من البيع المطلق لا من مطلق البيع يعني يكون لها خلع لها مش اسم نقوله كذلك من البيع المطلق أنا. من البيع المطلق ليس مطلق البيع وهذا يكون دواء من الاله الاله الصلاح الصلاح الاصلاح لا لا ندخل امن لغاته الا لا حقا لا حقا بي بي مطلق فيه انس فاذا كنت اهل العمى كذب للعمى بك اليهما وإذا كانت الجنس لكل الجنس لك إليهم لماذا هذا التعبير هذا التعبير للعمر و ألف في العمر مصر خليل ليس للعمر لماذا يعني يقول هذا ليس أثير من جهة العرب إن من جهة الفقهاء لهم أن يصفرحوا لهم أن على السمية من أنواع البيع بالبيع المطلق مطلق البيع وبيث قولنا مطلق البيع الحلال والبيع المطلق لم يثبتوه الحلو بالإجماع بالبعض بيعات حراما إجماعا وقولنا حصر لي مطلق المالي ولو بفزه قولنا حصل لزيدين مطلق المالي ولو والمحصول له المنه مطلق وهو جميع ما يتحق إذا كان واحد عنده يعني إذا باع ولو بفزه حصل لزيدين المالي ولدي بيت سعاد يقول لهم الثقل مال مصارف ولم يحصل له المال والمصرف وهو جميع ما يتحول من المال لمال لمال يعني اللي اللي عنده فلس في الصقه تمام انا بدي له؟, <تصفيق> له مطلق المال مطلق المال انما الذي له لا يقل له بل يقل له المال المطلق يعني سأله مال مطلق ويقولون حصل لزيد مطلق المال ولو بثلثين ولم يحصل له المال المطلق الذي يحصل على الفلسفا لم يحصل له المطلق وهو جميع ما يتحول من أموال التي لا نهاية لها حصل نورة فقط لو وقولهم المطلق المطلق مطلق النائب حاصل دون النائم المطلق والنائم المطلق مطلق مطلق النائب أي جزء من أنواع النائب يقال فيه مطلق النائب وليس أن يقال النائمة المطلق إلا إذا حصل على أدواع كثيرة من أدواع ذلك معويل نعيم المعيم المطلق ومطلق النعيم الماء المطلق والمطلق المال الماء المطلق ومطلق الماء الماء المطلق الماء المطلق كل ماء يتوقع عليه أول ومطلق الله هو ده الماء وده المقيد ماء المقيد ده انا وده 12 دين يمكن في اه الدين اللي احنا اتفقنا في الحاله هذه كنقول لكم هذا هذا البريء ذي ماء الورد اللي يبقى زعف على ذلك انا ولا, ولا, ولا قاعده ثالثه في الفرق بين المطلق والمطلق المعنى او في النوع المطلق والمطلق المعني المعنى المطلق او البيان هذا العلماء اتفقوا بيننا اتفقوا اختلفوا وقالوا ان ان مطلق البيع حلال بالاجماع لانه مقيد ومطلق ومطلق البيع ليس حلال بالاجماع بل بعض اقرا به, جائز, به غير جائز وهذا يقول الشيخ محمد بن مليك هذا هذا أمر صلاحي بين فقهاء أم اللغته بحسب اللغة فيقرحك أن تكون في كل التعبيرين إما للإطلاق أو للجنس يعني للعموم أو للجنس لا فرقبينهما يعني وهذه الطريقة إنها ما جاءت للصلاح للفقهاء فالنزيد جغل الصلاح بيعتمد. إذا الناس بصلاح للفقهاء الفرق بين المطلق, المطلق المطلق المطلق المال والمال المطلق الفرق بينهما يكون بالقرائن العربية العربيه بين المطلق والامر المطلق الفرق بين العربيه هي القرائن التي تميز الحمل المقيد وغير المقيد وغير العاقل النقاء جعلو فرق على انه ذلك فرق بين مطلق بين, بين العام المطلق وبين مطلق العموم بين مطلق البيع والبيع المطلق هذه القايدة القايدة الرابعة القايدة الرابعة نقرر فيها الفرق بين خطاب غير معين والخطاب الغير المعين فرق بين خطاب غير معين والخطاب الغير معين يعني بتسال في خطاب غير معين تخاطب شخص مبهدل خطاب معين او ان تخفف هذا الخطاب اي نوع هذا الخطاب خطاب انا خطاب بلاغه خطاب بالمعنى غير المعتاد الخطاب خطاب غير معين الخطاب موجه غير المعين خطاب موجه غير المعين معين وخطاب غير معين هذا هو خطاب توجيه شخص غير معين هذا خطاب غير غير معين نفح منهم خطابه بإضافة خطابه غير المعين خطابه شخص غير معين الخطاب المعين الكلام الموجه كلام معين الموجه هذا فنقول أن من حيث مقتض الألفاث فظاهر أن المرادة بخطاب غير المعين خطاب غير المعين أن يكون المكلف دهي تودها الخطاب نحوه غير معين اسمعا أن الخيطاب خيطاب غير المعين الذي غده Rome شخص غير معين مبهن الخيطاب المعني الخيطاب الغير المعين نمر بال cash الذي وقع به توفير المبهن خيطاب غير المعين ما هو المبهن خيطاب غير المعين ما هو المبهن المبهن الشخص الذي وجده heraus والخطاب غير المعين ما هو المخاطب المعين ولكن نفس الخطاب غير معين يعني قد يكون اب湯 في المخاطب وقد يكون اب في شيء الذي يُخاطب به خطابه خطابه غير المعين مان البيان مان البيان هو المخاطب خطاب غير معين بدون اسم هو المباشر الخطاب الغير المعين الخطاب اللي موش معين هذه هذه الخطاب لا الخطاب المباشر هذا هو هي أما من حيث مقتل الألفال فظاهر أن المرادة بخطاب غير المعين أن يكون المكلف الذي توجه الخطاب نحوه غير معين والخطاب الغير المعين المراد به أن الخطاب بالشيء الذي وقع تكلف به هو المباب وفيه عدم التأيين وما أردنا تبيهين هذا كما أردنا الفرقة بين الامر المطلق وما المطلق الامل وانما اردنا ان نبين بينهما من حيث ان احدهما موجود بالثباته والاخر ليس بموجود واحد منهم موجود والاخر غير موجود yes وين موجود؟ غير موجود. غير معين خطا اي بموجود هو خصابه غير معين بكثئين او يا يا صبرنا واحد غير معين هذه يعتبر يعني يا صبره ثانيا يعني غير معين هذا غير غير موجود بشكل بخلاف الخطاب غير المعين المعين الخطاب خطاب موجود ودا الشخص داك الدل غير معين خطاب مبه المخاطب معلوم المخاطب معلوم ولكن الذي خطب به في إبهام في عمم هذا موجود يعني هذا موجود بك. لأنه ليس من الحكمة أوش عندي ما هو ليه في هو خفاء وشخص غير معين خفاء وشخص غير ليس من الحكمة لأنه إذا كان مبهما دائد الأحدين من الممكن لدينا إلى الانتفاق حتى واحد امتاسم يضيع ذلك الخطاب <تصفيق> <تصفيق> فطريع المسوحات لذلك فلم يأتي به الشارع لم يأتي الشارع بخطاب شخص غير معين وفرض التساية يتوهم أنه كذا قد يكرب عن فرض ربما يتوهم أنه أنه شخص غير معين يعني فاصع جنازه المخاطب به معين او غير معين غير معين هاي هاي والذي قد يكون قد يكون هذا غرض الكفايه ان احسب غير مشروع كانه يريد اعتراف كانه كان اراد انني اراد الاعتراض الذي ورد على تعليف على تعليف الخصوص الكزاية لأن خصوص الكزاية هي خصوص شخصا غير معي قال لماذا هذا عبد مدى م... خصوص شخصا غير معي مدى عبدت كأنه يقول حسا فرض هذا عبدت لأن لأن لأن فرضا معين يقاطع ولكن ذا قال هذا الكلام وإن الـ الـ ليس هناك فرض لأن هناك جماعة هناك جماعة وجماعة كل فرض خطاب جماعة بالفرص على الجنازة فيه. هذا ليس فيه عدة بل فيه مصلحة لأن خطب... السعر خطب جماعة أن تصلي على الجنازة فإذا وقعت ثلاثه فقط سنه وين من واحد الى الجميع وان جثوث تلك 3000 انزتك فذا الجميع يخص هذا في هذا في حكمه ليش